وَا دْعَ النَّاسَ اثْنَا مَ حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنَ الْإِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرقوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده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 امشي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فترق بكم عن سبيله ناركم والصاخ بما لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذين احسنوا وتفصيلا لكل شيء وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بِالضَّالِّينَ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن ذراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا منزل علينا الفتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم أبيلة ربكم وهدى من أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجد الذين يصفون عن آياتنا سوء هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي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 طرقوا ان الذين ضلوا دينهم وكانوا مشيعا ان الذين ضلوا دينهم وكانوا مشيعا ليس منهم في شيء كانوا يسالون من جاء بالحسنه فله خير منها من جاء بالحسنه فله عشر منها من جاء بالحسنه, من جاء بالحسنة لاَ مِسْيِئَةَ فَلَا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلُهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا يَهْدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك همرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفسه إلا عليها ولا تزر وازرة وذر أخرى ثم إلى بِكُم نَرْزُعُكُمْ بما بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِقُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ قِلَالًا آيَتِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ إَّ وََّ جَسَلين عَّ الباد وَإِمهونَ وَكور